بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزممل قم الليل إلا ق ل ي ل ا نصفه أوين قص منه ق ل ي ل ا أوزد عليه ورث للقرآن ترثيلا إن سنُلقي عليك قولا ث ق ي ل ا إن ناشئة الليل هي أشد و ط أ ا وأقوى م ق ي ل ا إن لك في النهار سبحا ط و ي ل ا وذكر اسم ربك وتبت إليه تبت إ ل ا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتتخذه و ك ي ل ا واصبر لا ما يقولون وهجرهم ه ج ر ا ج م ي ل ا وذرني والكذبين م أول النعمة ومهلهم ق ل ي ل ا إن لدينا ك ل ا و ج ح ي م ا وطعاما ذ غ ص ت وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إنا أرسلنا َ إليكم ُْ رسولا َ شاهدا ً عليكم ََ إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوه وبيلا فكيف ت ت ق و ن إ ن كفرتم ي و م ا ي ج ع ل الولدان شبا ي السماء م ن فطر كان وعده م ف ع و ل ا إن هذه تذكره ف م ن شاء ا ت خ ذ إلى ربّه س ب ي ل ا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك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 وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة و آ ت و ا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خير وأعظم أجر و ا س ت غ ف ر ُ ا ل ل ه َ إ ن ا ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م